كيف كانت الحياة في أيامكم يا جدي؟ كانت سهلة لم نكن نعرف هذه المشكلات التي تواجهونها أنتم اليوم تعني مشكلات التعليم والعمل والزواج؟ نعم لم نكن نعرف مثل هذه المشكلات كنا نقضي سنوات قليلة في طلب العلم ثم نعمل في أي مهنة نريد وكان الزواج لا يكلفنا مالا كثيرا لقد كنتم سعداء يا جدي في تلك الأيام الحمد لله أما الشباب اليوم فحياتهم صعبة جدا فالشاب يقضي ثلث عمره في التعلم وبعد أن يتخرج في الجامعة لا يجد عملا إلا بعد سنوات عديدة ولا يتزوج إلا بعد الثلاثين من عمره في الغالب لأن الزواج يكلف كثيرا من المال هذه الأيام أراك يا جدي تشعر بما نشعر به من الألم؟ أنا مع الشباب يا ولدي وأرجو لهم الخير دائما وما العمل؟ وبما تنصحنا؟ أنصحكم بالعمل والصبر واعلم أن الإنسان يكون سعيدا في الحياة إذا واجهته المشكلات وعرف كيف يحلها كلام طيب ونصيحة طيبة